فتن على أحدكم وعادوا بأخرى يعني ااا عباقي عنه سبحان الله ولبس بسحول في الصباح وأخرى في الع في العشاء أنتم يومئذ خير عم عم تمستعد خير عم يومئذ ال اليوم الفقر اللي أنتم فيها يا أبو دار وأنت أبيلال وأنت عمار وأنت ااا مكتوم اه نحن يومها خيرنا الله شو ظه أفضل طبق روح وطبق يده سبحان الله لأن قال الله ما, ما قالوا مين مين أعطيه الزكاة قال من إذا قال لابنه أو لزوجته اقتنع بالطعام أو بالشراب لم تسأل أي طعام وأي شراب يعني ماذا معناته زوجتك ايه ها هت هتودنا إيه بيو عايز إيه ود إيه ود عيس ساخن ولا بارد ولا نساء ولا حلو ولا حامض سيارات و... لما يسأل يقول له زوجة هاته الأكل هو أكل واحد مع... ما يقولش أي طعام ويقوله أعطينا بالشرف هم تشرف شاي ولا قهوة ولا عصير ولا ماذا و... وبعدني يقولك ها أنا أعمل ايه سابرين وعنده سبعمائة نوع هو ده الفقير هو شوف شوف شوف شوف الله هو أكبر. يعني اتضبطه من الألة جميع إذا قيل إذا قال لزوجتي اتنا بالطعام لم تقل أي طعام هذا فقير نوعا واحد ما نوع واحد سبحان الله ولما دخل على علي بن أبي طالب رجعه هو فاطمة في طبق في زيت في طبق في خلد فأبو الحسين يأخذ اللقمة ويحطها في الزيت أو يحطها في الخل عشان يكسر حدز الزيت لا لا لا, لا, لا. علي الله يا ابن الله. أبي طالب طعامان إذا ما في طعام واحد إن كان أنا مسلفنا عليه كلمة سيدنا النبي أيوة الله وأبوه النبي النبي خاص صو نعم أبوه النبي لكن خلي وزيت صنفان صنفان إذا ما آه كذا ما طعام ايه التبذير ده الله اكبر الله اكبر طلعت هره على مواعبر ما عبد عبد عبد. عبد. ف... فالعطاء يحتاج الى صبر فسيدنا يوسف لما صبر في الرخ في الشده صبر في الرخاء فاعطى جميل مع جميل مع المشاهد الاخرى من سيدنا يوسف مع حضراتكم ايها المشاهدين الكرام مستمعينا الاعزاء وتسيير المسيرة والسيرة مع الدليل الثاني الكبير في الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي ومشاهد سيدنا يوسف فاصل قصير ونواصل كونوا معنا صفوة, صفوة الصفوة مشاهدين الكرام وتمعينا للأعزاء مرحبا بحضراتكم مرة أخرى ومعنا نرحم وضيفين الكريم الدعاء الإسلامي الكبير فضلت الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي مرحبا بصدر مرحباً. آه. آه وصلنا الى انه طلب منهم ان يحوه باخه من ابيهم آه. فذهبوا الى ابيهم فنود من فضلك وان تذكرنا بما حدث في آه. الحلقة المصرمة ونكمل مع هذه الحلقة ان شاء الله رحمه الله رب العالمين <تصفيق> واصدموا على سيدنا رسول الله صلى <تصفيق> الله عليه وسلم في اما بعد في البداية قصة يوسف تثبت لنا جميعا كعوام الناس يعني معجزة القرآن في في أنه لا يخلق على كثره الرد. يعني لو في أحكام أو غير تمشي لكن لن يكون قصة وقراءها مرتين ثلاثة تزهدها لأن قصة لو قرأتها ألف مرة صحيح. لا اكتشفت في كل مرة شيئا جديدا. وهذه عظمة القرآن. هي قصة محددة؟ حفظنا حفظنا الصغير والكبير يحفظ قصة يوسف ما في سبحان الله لكن كلما يعني مستمرة قشيبة متجددة ما مش يعني ترجع لا ترى لا لا سبحان الله لأنه كلام الله سبحانه لا يخلق على كفرة يعني لا يصير قديما ولا معادم مهما تعيد وتكرر لا أن أخف عن بتكلمات ومدلاتها لأن لأن مع مع بلورة القرآن وحلاوة القصة يعتقد أن كل شيء فيها قمة لأن كلام لأنه كلام الله صحيح إنه كلام الله يعني صح. الفرق بين كلام الله وكلام خلقه هل الفرق بين الله وبين خلقه تماما بالنسبة <تصفيق> للقياس آه معين بعض الدراسات الآن تسميه النص لا لا, لا. تسمية ال الأساليب ما يعني سمح مم. الله بعض بعض من أهل اللغة أوه. أوه. أوه. والله وانا أقول سبحان الله عليهم <سؤال> <بحديهم> الله يعني. <تصفيق> لا. لا. لا. لان يعني لا. يعني القرآن صاحب و و و القرآن صاحب صاحبة فضل على أهل اللغة صحيح لأنهم يعني أخذوا منها صحيح من الملح أن واحد في دولة ما من دول الإسلامية العربية جنر متخلفة فدخل في انتقاداته علماني ليش لو في الدين صيني بعامل ال ال ما لبس على الدين ولا غير ه، يقول وعسى أن تقرأ وهو خير الله، أن تخبونه وإشافش كنتم كأخير، حتى علمانياته والغير، أنا أخذناه طبعاً، لا لا، معين، معين بياض بنا، أم ذهبوا إلى أبيهم ذكر سادة المشاهدين أيوة، أنه دخلوا على يعني على أبيه أبانا منع من الركيد، إحنا منع من الركيد، والرجل الملك مصر هذا عزيز مصر طلب منا الناس يتأخذ لنا من أبينا. فقال قولته هل آمنكم علي إلا كما آمنتكم على أخيه من قبل؟ هذا هو, هو, هو يعني مهانس السيناريو مكرر صحيح سبحان الله هذه قضية وبعدين نحن أعزاء كما قلنا قالوا سنراود عنه أبا إذا هذه قضية نزلهم سهلة المراودة سهلة حنخرج الأب عن طبيعته في محابته لبنيامين البقي الباقي من الحب ونراود عن نراوده زي ما راودنا إيه؟ يوسف عين المراد المراوده يبدو ايه بالقصص الطويله من, من, من هنا ومن هنا ومن زوجته <تصفيق> العزيز المشكله نعم فهو طبعا احنا طب طب لا يقول من جحر مرتين صحيح المهم اعطوا له حجه قبل بعد بعد ما اخذ الموثق منهم وخلاص والله على ما نقول وكيل قال كما قلنا قال لما نفى قال لا لا هو قال من جهته موثقا وهم كما أرى كانوا صادقين في هذه المرة لأن ساق نصف يقتضي عدم لكن تظهر فل أخلاق طيّات الإنسان في فلاتة لسانه وأنا تعرفناهم في لحن القلب يعني دائما يجي في لحظة كده ووو زي بالضبط إيه ال ال ال الذئب الذي أكل الشاه م. اه يعنيهم يعني ربيت ب ربيت بدرها وربيت فينا وكنت لشاتنا ولد ربيبه أكلت شويهتي وفجعت بطبه فمن انباك ان اباك اذيبه اذا كانت طباع طباع سوء فليس بنافع فيها الادب في طباع ما ينفعش فيها الادب لا. مرة ثانية هو الاعربية ماشية بيه تجره ذئب صغير ذئب صغير كثير نظرت يا من الاسر لا اب ولا ام اخذته ربيته القطيئ أم. ففيه شاه حلوب فالذئب الصغير يربع من الشاه طيب شب عن الطوق على ان هذه الشاه امها جاعة يوما رجعت الاعربية وجز ذئب اكل المرضعه امه ها المرضعه اه أم. اكل ام المرضعه سبحان <تصفيق> الله فكانت طاولتها العجيبه كانوا كانوا يتصالون احنا اطفال وكان سيدنا رحمت الله عليه تخص علينا القصه الجميله دي قول ايه يعني غذيت بيته بدريها انت شربت لبنها صحيح وربيته فينا وكنت بشاتنا ولد رضيع فجعت بقرت وجهتي وفجعت بطن فمن أنباك أما أن أباك زيبه أنت بشوفش أبروك إذا كانت طباع طباع سوء فليس بنافع فيها الأديب كلما حجمة بالغة إذا كانت طباع طباع سوء فليس بنافع فيها الأديب معقول الأديب ينفع عند ملكات معينة واحد أخير واحد عصبي واحد ورعياذب الله متكبر لما تتحفي الطبع غالب كما يقال أبو جهل بعد ما مواقع على الأرض في أحد عبد الله عبد الله ما ارتقى صدره خلوا لأخذ ارتقيت مرقا صعبا يا روحي يا غنى جهل حتى في هذه اللحظة ارتقيت مرقا صعبا ما شاء الله لا. وماذا من وصايا سيدنا يعقوب لبنيه وهم يذهبون آه. لا لا تدخلوا من باب واحد خلاص ودخلوا من أبواب متفرقة فما أغنيم عنكم من الله من شيء إن الحكم إدلة لله عليك تذكرت وعليه فتى تذكر ده ذا أب ملتاع قلب ملي بالحب صحيح يا أولادي أنا ما تدخلوش من باب واحد تدخل من باب متفرخ أبو متفنق يعني وبعدين القدر والله عز وجل من قبل يصدق ويؤكد على قضية قضية قلبية لسيدنا اللي يعقوب. يعقون إلا حاجة في نفس يعقوب قضاء وإنه لذو علم اللي ما علمنا. يعني حاجة في نفس يعقوب قضاء نحن نظن ان حاجة أنه كان يقصد أبدا هو يعني الله جعل أولاد يعقوب ينفذ له أمره لهذي الحاجة التي طلبه عشان ما يكسرش شيء بخفر بالبلد كيف سبحان الله لا كره لكن هيعمل ايه لو لو لو قصده بهم شفر هيدخلون من أبو مثقلة ولا شيء لا شيء ولا شيء بس إلا حاجة تنفع عشان ربنا يرضي ما مش كل مرة ابتلاء ابتلاء ابتلاء لان لسه جاي جاي على منصبة كبيرة اخرى صحيح في بلوا سنة من طبر لما لم يرفض سيدنا يعقوب ان يعطيهم بنيامين او اولا اولا اذا قدر الله شيئا سلب من الانسان ان يأخذ لا بأسباب بقضاء الله الله لانه تنفذ مشيئه الله بس ليس الا امر الله بس لا غالب الا الله بس بس الله غالب على امره ونعم الله لا شاء ربنا الله طيب ايه خلاص ذهب ولم نسمع اعرفهم وهم لهم منكرون المهم لما لا لا لما لما رجعوا بنيامين خلاص رجعوا بنيامين المره دي بقى. طب. طب يعمل ايه فاستضافه ارسل يعقوب رساله لعزيز مصر انا يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم اني ادعو لك بالخير بما اكرمت ابنائي في رحلتهم السابقه سيدنا يوسف امسك الخطاب وابك ارسلوا مع ابنائه لا موعد نشرب يا حاولنا فضلنا لما عايز يكرمهم اكثر فوضع كل اثنين على مائده فهم 11 عشر، اثنين اثنين اثنين اثنين, اثنين, اثنين قال لو كان اخي حي لاكل معي يوسف بنامين بنامين هو يوسف ما هو أترضى أن أكون أخر لك بدلا من أخيك الهالك <تصفيق> الله قال ومن مثلك أيها ملك أقول أنا أعجب أنه لأنت على حام في حد زيك ما زال ابن يمني يذكر يصف آه طبعا طبعا ما ما قال وهل مثلك أيها الملك ما ما في حد زيك قال بل إن كل اثنين منهما سينامان في فراش وأنت تنام في الفراش معي ثم أسر إليه وقال اني انا اخوك فلات الله الله على الاقل ليه لانه قادم على على مرحله اخرى نعم خادم مرحلة لازم يستأنسه عشان يقتنع الولد انه يعمل له يدبر له يعني يقيد له قصه انسانيه عجيبه آه يعني يعني انا مش عارف في اين اهل الادب من, من, من, من, من قصته قصره فلما عزموا على المسير راح اخذ الصواع سواء التاج او المكان اللي بيقيه بيه المهم يعني وده السوفي ايه فرحله فرحله ابن يمين مم. واذن مؤذن اياتها, <تصفيق> أياتها العير انكم نسالقون طب ليه واذن اياتها العير انكم نسالقون ليه اذن مؤذن هذا المؤذن هذه مهمته فقط منادي يعني ينادي على على المصايب <تصفيق> يعني منادي على البلاوي مصايب فقط مصايب <تصفيق> واحد تايه واحد ضايع ضال ضايع منادي منادي منادي, منادي. زمان في يمشي البلاد كده و... فينا مكبرات صوت ولا رسالة على المتحرك والرسالة المعجية ولكن القرآن يعني مع ثلاثة عشرة جنديا. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان نمقل مؤذن. هو هنا مع يوسف كبشر قال مؤذن. هل منادي خص بالملائكة بالملائكة على الأرض؟ لا لا, لا, لا لا هو المنادي لأن المكان أكثر مما تتخيل من الاتساع والعدد كبير فقال ص الصحابة رضي الله عنهم أقربون ربنا سننادي أنبعيدا سنناديه. قالت ينادي منادن أذ يسمعه القاصي كما يسمعه الداني. كفى تعب. هذا ويوم يوم التنادى. يوم يوم يوم كل كل أحد يناد. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة. وأصحاب الأعراف ينادوا كل ناد. أما أذن الموذن. منطقه معروفة مع مع سومانعية. في يوم أحد عشر رجلا. عيا سالعية. أنكم سالقون. أسقط في أيدي. جينا نأخذ ونأكل. ما جينا لنسرق. أقبله جومه. ماذا تفقدون؟ شو القصه؟ قلت... لا... لا... ما يقولوا ماذا سرقنا؟ لا لا لا كان المنطق مثلا نافذ لا ما نافذ ماذا تفقدون؟ قالوا نفقدوا الصواعق الملك ولمن جاء به حمل جميل. بعير مع به الزعيم المؤذن او سيدنا يوسف نفسه funds, اه, يعني سيدنا هو او هو اللي هيجيب الصواعق اللي سرق انا أقلي. بعيد زيادة كيل زيادة <متصفيق> كلمة أنا به زعيم أنا ضامر على تنثل. أنا ضامن ضامن أنا ضامن أضم الزعيم ضامن أنا, أنا أزعم أو آخر عننا أن أنا أضم ضامن خرط الله لقد ما أجينا لنفسنا في الأرض سبحان الله ما, ما هو مبتئس وهذا لا إسرائيل لا يأتون إلا تحت الضغط سبحان الله يا العظيم انا اقارن بين موقفهم الان يقول لك واحنا معاقب يوسف <تصفيق> وروح الامم المتحده يودوا العرب عايزين يرمونا في البحر معقول في حد يضرب اخوه الانسان ده احنا ابناء ابراهيم ابناء عمومه يرمونا في البحر يعني عم حد يادخ في البحر انت بس ادينا الارض ولا نريد البحر ولا هي عطينا ارض وطبع تفكر شوف انك انت قلت منه وخلاص و... الله رد إلينا بضعفنا م. م. رد لنا بضعفنا نعم رد لنا الارض و... احنا نسيم احنا لا نكرهك بيهوديتك ما نكرهك لأفعالك ولاقتصادك أرضنا ولقتلك ابنائنا بس سيب المكان واحنا خلاص نعيش سلام بس متى ترجع الأرض أو تحت الضغط ت ما قد علمتم ما جينا لنفسنا في الأرض وما جرب علينا مسالق طيب سيدنا ما ما جزاء ما وجد في رحله هذا من وجد في رحله فهو جزاء كان شريعه بني إسرائيل في هذا الوقت السارق اذا مبط يؤخذ عبدا عند المشروع هذه الشريعه هو هو جزاؤه. هو, هو جزاؤه هو نفسه السارق هو جزاء جزاء يعني هو جزاؤه أن يصير عبدا مم. لو لو طبق هذا الأنت قانون يا سلام حسيل لا كثير كثير كثير أي لا ايه وحد يعني ما حدش نقطع يده نقضوا عبد يا سلام هم بنو الفرعوني من عند يعقوب ومصر كانت بني اسرائيل يعني يعني كان لا لا يعني مثلا لا موجودين الفراعنه هم ما هم متى جاء بنو اسرائيل من بداية من بد من ال ال الأحد عشر ده وفرقوا في مصر. سيدنا يوسف إسرائيليون آمن نعم أه، أه، أه. سيد إسرائيلي. أش أش آ سيد موسى مش عش يعقوب يعني الإسرائيليون ذهبوا إلى مصر سي... هو أول سيدنا يوسف لما مع أبوه مو واستقروا خلاص يدخلوا مصر إن شاء الله من استقر جلسوا وخرج مع سيدنا موسى حوله ولا قوت ما يقولك من النيل الفرات ليه عم ليه عم النيل للفرات هلا مش أبه أنا كان عندكم سيدي وأنا أنا جد ضيف عنده محمد خالد قعدت نص ساعة <تصفيق> وقال... يا سلامتي مش مادي مش نزاهي دبيتي بيتك ما س فترة من الزمن لما تقيسها على الزمن الديمومة أو زمن بتاعت ال ال اطالب ال... ال... الأزل والعقود والقرون تنتظئ <تصفيق> كنت بيس. هذا لعمري في القياس يعني هو, هو في قياس نحن ففتشوا الرحال كذلك نجد الظالمين فأب فبدأ بأوعياته من طبله عالي أخي. طبعا عشان نعمل ال لل... الالغطية شوي، ثم استخرجها من وعاء أخي. لما يخرج ثم أخرجها، لا الاستخراج لشيء أن تتعلم مثلاً، زي استخراج البترول. نعم. البترول يعمل بال بالآلات ولا غيره حدد هنا, هنا المانج. يبقى ده هو الاستخراج. لما واستخراج الذهب أو ال لكن. أخرجها إذا شاء أنا لا أعرف مكانه لكن ما استخرجها به لانه يعلم مكانه ثم استخرجها من معاهي أخي كذلك أخي دمازي يوسف مسألة يخرج الحي من الماء ولا هذه قياس آخر؟ لا يخرج الحي من الماء دي دي, دي قضية أن, أن إذا تحدثنا عن الذات العليا نخرج تخرج حدود المال ولا حدود رقعة إذا إذا كان الضابط أفراد رحيمه وخرج عالحدود لا ما تقبل يقول لا يتقيب بزمن لا من خالق الزمن ونعم لله كذلك كذبنا يوسف ما كان يأخذ أخاه في بيت الملك كذبنا كدنا أي الله ده بركب على كذا كذا ليب كذا يعني أعطاه شيئا كأنما في لغة البشر مكيدة ولابد ولا أن كيف يأخذ أخ أخاه منهم والله يكيد الله سبحانه ما هو ما هو نعم يكيدون كيدا يكيدون كيدا بس بس شتانا ما بين الكيدين آه هو يمكرونه ويمكرون الله والله خير الماكرين طب يمكرونهم اللف ودارة طب مكر نكردله لحافظ المسموت تب وكيد الله بنفس كيد يفيدون كيدا لف يعني العبارة عن أي دسايس ومؤامرات لكن كيد الله عز وجل نصر المضبوم وإعلاء كلمة الحق هذا ما كان الله حتى تتصدر يفيدون الرأي. كيداً كيد وكيد كيد نعم فهم هل الكيد آه كذلك كيدنا كيدنا يوسف عصره هذا المفهوم جميل الزهق لا يوسف لا يفيد لا, لا. لا يفيد من غير نفسه لأن شوف شوف شوف لما ربنا ياتي بالخير يا من الزهق هم لا أقوى في السيناريو قال حتى حين لأن س حتى حين يعني مدة غير معدود معلوم تمام لما جابوا ماذا قالوا إنك اليوم لدينا مدينة كاملة أنت القرار اليوم مش بعد حين أنت الأول دخلت في الظلم حتى حين ما حدش كلام لكن لما ربنا هيكريم حتى اليوم حتى اليوم حتى اليوم حتى الله يا ربي وقال قال أن ثلاثة من أصحاب القلوب الكبيرة ماشيون مع بعض فسمعوا هاتفا يقول ومش ايه السبب في, في, في كده صحيح لو مثلا لو مبسوط في أد... إلا إلا كنت في الطريق مش الطريق والشوارع لا <تصفيق> <تصفيق> طريق الله لا, لا, لا كذا يا ف... رب... فسامع... من يقول <تصفيق> يا سعتر برغي يا سعتر سع سين عين تاء را <تصفيق> يا سعتر سعتر ساعتر ساعتر <تصفيق> برغي فقال الاول اسمعتم قالوا نعم. أربعة سمعت انا قال سمعت من يقول ما أوسعة الرس. سمعها كذا راح كذا. والثاني لا أنا سمعت الساعة ترى الرس. والثالث يقول لا سمعت إسعة ترى الرس. كانوا الثلاثة درجات في الهداي. هذا موضوع كبير. سبحان الله يا يعني كل هذا ن ن ن نفصلها عبد الله ما سيدنا يوسف ربنا سبحانه على إيه بدأ يكرمه كذلك أكيدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك الملك لم يكن له دين ما نفع دين في سياسة سريعة. ونظام الملك يبقى الدين نظام الدين يأتي القرآن بمعنى السياسة ببعر. والنظار تخيل م. سبحان الله نظام تخيل الناس من غير دين حيوانات نظام. حيوانات دون نظام حيوانات دون لا والله حيوانات دون يمكن يمكن أن نظام. نظام. هذا ما. ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك نرفع درجات من نشاعر وفوق كل بديع سلام يتكلم عن سيدنا يوسف نرفع درجات من نشاعر قصة مفجرة أو يعني أخلاق بني إسرائيل قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل يا لطيف يلاقيه يوسف يسمع. يتحمل يا أخي. يتحمل. دع لو واحد مننا تعال يا ابن ال اللد... أنا الملك وأنا وأنا وأنا, وأنا يوسف. يوسف وأنا يوسف ما هذا بعوض؟ وأعلم أخيرا كيرك. ماذا صنع يوسف؟ <تصفيق> إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. لم يقول أخ لنا؟ <تصفيق> هم يتبرؤون منه؟ لا ووو ويعتبرونه درجة ثانية. اه. حوله ولا؟ يكبر. هم هم هم إسرائيل قام بينها وبين أنفسهم كما كان بين يوسف وبين أخوته أف... من الدرجات هذه؟ لا لا أصعب من هذا معقول أنا ليه ليه يقول لك خلق الله الأممين محناء أنا وأنت أول أمميين الجهلة دولهم من عرب لا خلق الله لنا أمميين حميرا نركبهم لأننا شعب الله المختار إذا نفق منهم حمار خلق لنا حمارا آخر موجود وجود عمرو الله اننا لا نقرا ها تعلمين. حمير حمير حمير حمير طالما انت من يهودي عزك الله هو كده للركوب ولما ينفخ حمار الرب الرب عشان هم ادناء الله يخلق لهم حمار أتاني. عجيب, عجيب. كيف ندخل صراعا عقديا دون عقيده أو عدم صراخه معقدي ليس سياسة الحقد، حقد، ليس سياسة. ولا استراتيجية. هو هل بيع بببعرض إنه يضع الطقيه السوداء دي على دماغه في أي منطقت في مطارات العالم تقول تشوف على طول ما ربما نستحي أنت مسلم يا فلان يعني أنا لا أحب الأسرة ودخل هاي مسلم آخر هو سماكم المسلمين من قبل <تصحيح> هو يضع الطقيه ونحن نؤمر به هلق الله لله. لله بالله فعند يسرق أي قضية سرق. له اخو مقرب كان ماذا آه. كان سيدنا يشهد عمه تعشقه تحبه أكيد ولد جدو الكل يحبه صحيح فعمته دي عايزه تاخده عندها لعب عندها شويه تعلقت بيه فك لي يعقوب خليه عندي لا انا لا لا لا اطيق سرق حب ده ود في حركة. أنا أنا ما, ما قد, قد قد يجني على الإنسان تفوقه وذكاؤه وجماله والو من الحب ما قال بعد قالت لاخوها طيب وصدت لك الغدا. ثاني يوم قضت لاخوها كان عندها زي حزام او شيء اخذته من ابيها الحافه عليه السلام فربطته تحت ثوب يوسف وهنا قضت ودعت انه قد سرقه وحكم بني اسرائيل اللي سرق عاد يرجع إليها الله هذه روايه الروايه الثانية أن وجد عند, عند عمته هذه تمثالا فأخذوا صغير وخرج, وخرج بيته وكسره فأشوف الملتمسون للبراء العيب, العيب أو إن يسرق فقد سرق اخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يمضيها له. قال أنتم شر مكانا يعني أنتوا أصعب هو إذا كان ظاهر بيمين أنه سارق أنتم أكثر أس مصداقة منه لأنكم سرقتوا من يوسف ومن أبي أنتم شر مكان أنتم أنتم هنا واجههم بدأ بدأ أنتم شر مكان بس ما علومش أنكم سرقتوا بس إن شر مكان يعني من هذا السارق نعيد نفسه الله صحيح أحنا ما قالت؟ صح والعب نعم صحيح عايز مكانا على انها تمييز التمين. بالظبط بالضبط هو مكانتها يعني مكانت أنت اه مكانتها ايضا ان ان من مكانتها مكانت من, من, من السارق لانكم سرقتم بشرا سرقتم ابنا ابن من الذي ابن تدعونه؟ من الظرف تدعون سبحان الله الله يعني تدعي هؤلاء ارهابيون أنت ارهابك طمر أنت لجاي بلد وتنتصب صحيح سبحان الله قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون أنت وصفت يوسف بن قبل وضللت أبوغ وعملت مشاكل وسبحان الله قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا هو الشيخ نفسه كبير كبير السين لا لكنه هنا كبيرا في المقام عايزين عايزين عشان ياخد حقه بل ياخد حقه ازاي لازم يأتي حتى لو كان الشيخ عايزه ده يضيف له شويه اضافات سبحان الله هو شيخ يعني الشيخ هو رجل كبير الثاني ف... صحيح صح ولا ف... ف... هنا ان له اب شيخ طب انه كبير كبيرا كبير المقام مش اي حد ده مش من هبل الناس نعم, نعم. بنيامين هذا له اب شيخ كبير كبير مقام معليق ما انا معلق وهو على يرجع في كلامه فورا هم يريدون ان يراودوا العزيز حتى ياخذوا بنيامين ما هي قبيحه المراوغه اللي شغلان عنه معنهم انهم اقروا انه سارق وكان ما سرق اخر لهم بس وحننوا قلب العزيز ان راه ابا شايفا فخذ احدا مكانه لانه معاطين هم تذكروا الموثق اذكر اه اننا راك من المحسنين سمعنا محسن التوصف سيدنا يوسف يوسف كثيراً بأنهم من المحسنين. نعم. سيدنا يوسف بأن. لأنه الكريم والكريم محسنة. بأنهم لا يكون إلا محسنين. هم سيدوا لا بأناهم. وباعه بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب ابناؤه يعقوب إذا غضب أحدهم وقف شعر صدره حتى خرج من ثيابه وكان يوم فرحته وزعنا سهم على أسواق مصر جرف مصر كان سوق تسعة أسواق قال لهم كبيرهم قال لهم كل واحد يأخذ سوق ويقف على الجبل ويمسك صخر أول ما يعطيكوا صوت تلق تقتل المصريين طبعا واحد إسرائيلي عامل زي اجابة كريستي كده وقالتا وجعل ايه يسجدينك كده صروع في التفسير والناس تقرأ يا اخوانا مش كده وقال لك وكان اللي يذهب غضبه إلا إذا لمسه واحد من بني إسرائيل جلدته اه لازم وانت <تصفيق> تميز ما ظهر عليهم أكبر. هذا الخنوع لما وجوبه انهم ترقوا لا لا التميز مكون شيء حتى أرض لما يهدى اللي هو واحد مسلم اه إسرائيل عجب يا أخوان الله سنا خاطر أحد أحد آخر كده وبعدين وبعدين افتح النشرة طبيعي عارف عمل إيه وسوى وقاب يعني يا أبني أحبب وكرام الله الكلام هذا سأل رأسي بإذن بتقديم البرامج ربنا يكرم قال ما الله العزيزين نيسح مع معقول آخذ واحد مكانه؟ لا لا لا لا ما بيلعبه بنفس الفريق لا لا لا السارق ويأخذ أما <تصفيق> نأخذ واحد ما نتخل على معاذها الله أصدف المعقول أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إن إذا اللي ظالمون فعزيني بقى ظلمة أمحصم من شوية وظالم بعد شوية يعجبكم الكلام جميل فلما استيأسوا منه خرصوا نجي مش فلما يأسوا فالاستيئاس هو نهاية اليأس الأمل انقطع لما انقطع الأمل فلما استيأس الرسل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 تركيب عجيب فلما استيأسوا منه خلصوا نذير خلصوا نذير شوف استحصصوا من الموقف ومن المجلس وناجي بعضه ببعض وتشاوروا الموضوع نعمل ايه تعبير جميل يعني اتفقوا الحل ايه فلما استيأسوا منه خلصوا نذير قال كبيرهم هذا عقل لو سعى لا تقتلوا يوسف هذا الم تعلموا ان اباكم قد اخذ عليكم موثقا من الله من قبل ما فرضتم في يوسف الله وكأنه ليس معهم يعني ده هو عاقل هو عقلهم عقل عقل يعني ولكن من بنتوي أنا يريد أن يضيع ويقتل لكن بهدوء بالضبط يعني, يعني, بدم يعني, يعني الله يرضى عليك يعني أقل. يعني ولكن لا يصيب دما سبحان الله هذا أدها وأعوذ بالله طبعا طبعا ومن قبل ما فرط في يوسف فلما أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين لا لا. يعني واحد واحد يعني يا أبوه إلى رشد يعني يعني موقف يعني طب خذنا خذنا الولد يوسف و وبعدين أرشح من غير ولم يرجع معه. يعني هذا كان نحسه ويشعر. ارجعوا على ما إلى أبيكم. فقولوا لأبائنا <تصح> إن ابنك سرق الحقيقة. وفي قراءه النبنى كسرق فخربان هذا قراءه صحيحه النبنى سرق هو مش منطلي عليه الاول ده لسه صحيح في هو بشيء مش فهم مش فا... في حلقة مفقودة وفي حاله سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين سبحان <تصفيق> الله ونقال الا هو هو حاطه واحد بس بس بس عشان صفق أقول أبو بسأل القرية التي كنا فيها والعيرة التي أقبلنا فيها وإننا صادفون مش مصادف. لكن أنت ليش أي قرية؟ نعم أي قرية؟ القرية اللي أروح إياها تحجب من بعدها عندك لمصر؟ آه يسأل. لو يسأل إيه اللي حفظ؟ <تصفيق> لغه مثلا واسال القريه واسال اهل القريه هي بما جه اه اسال اهل القريه واسال العير العير لا طبعا واسال اهل اصحاب الجمال عليها ال... التي عليها التي ذهبوا فيها لكن العير على الديار الديار قلبي يعني بدي بس في يوسف ما قالوا أدلة، لا أما قالوا وما أنت بالمؤمنين. نعم نعم. واضح كذبهم نعم نعم. كان واضح كبير. كان واضح صدقهم هنا. نعم. صدق هنا صدق الحديث. وسأل القرية والعيش. عليه الله خلاص. قال بل سولت فانطول الأحداث بسرعة وهم رجعوا إلى الشام وقابلوا أباهم قال بل سولت لكم أم أم. عمر. صبر عمرة صبر جميل. حاله حاله صبر جميل. الله المستعان على ما تصف فاصل بسيط فاصل بسيط على فضلاتكم صحيح. مشاهدين الكرام مستمعين العزاء فاصل ونتابع كونوا معنا صفوة الصفوة مشاهدين الكرام مستمعين العزاء مرحبا بحضراتكم مرة اخرى ومعنا نرحب بضيفينا الكريم الدهاية الاسلامية الكبير فضلت عشر خلس الدكتور أو مر عبد كثير مرحبًا مرصد مرحبًا مرصد ما نكمل مسيرتنا مع السيد يوسف وصل الخبر طبعا وتولى عنه خرج خلاص الحرس فقدت أمل يعني في عمله طالب سوالت لكم أنفسكم أمره أمره هو لم يصدق أيضاً هو أو أوه يعني هو شعر شوف إذا إذا كان هناك في القرية أو في البلد واحد كذاب إذا قذبت أي كذبة أو إشاعة تنسب إليه ولم نمن قلها من جراء مصيبة النكذاب حتى وقوله يبقى بفلان. فلان فلان هو ولا خلاص هنا لأنه ما شافش لم يرى منهم خياطة، طالب سولت لكم أنفسكم ماذا؟ من الاثنين القريبين مني عاد يوسف من الأول وكان بنيمين أمر نكرة لأنه ما فهم الأمر منكرة. ما مشاعر الأمر منكور بالنسبة له، الأمر بالنسبة له أيضا نكرة كنبي على مستوى يعني هو مستشف لكن يادوا على حقائق لا قال فصبر جميل هنا لك صبر غير جميل أو آه آه لا تطمح نقول إن الصبر الجميل هو الصبر الذي ليس فيه شكوى إذا شكوت وفبفط ده مش مش صبر أم صبر غير جميل صبر بس صبر بس صبر. صبر نوع من الأقوال قال لما أشكو بثي وحزني إلى الله فالبث هو الغم والكظم المكبوت فيبث من شدة الألم فيخرج دون أن يقصد الإنسان زي بضبط يقولك إيه نبوس إيه البث العذاب عندك موجات موجات مختزنة وترتفع مصاعب الرد من كثر من بها كظيم عنده كظيم يعني حزين مكتوم فهو يخرج هذه رابا عنه الشكوى وانما تخرج كبخار زي ايه زي السنة النار منه من كثر الحزن والكاظمين الغايس اللي عنده أسى وحزو ألم لكن مشك عليه أدق ما يوضع في ميزان العبد يوم رقيمه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 فمشي أسف على بنيمين. من الذي يضحك هذه المرة بنيمين؟ أنا قال يأسف على يوسف. لماذا؟ مم. لأن يوسف هو الذي غرس في قلب أبي شجرة الحزن. فعاد إلى أصل الحزن مرة أخرى. وان بنيمين لاحق. لاحق للمصيد أيه. يعني هو استرجع جذر الشجرة. آه. هو يوسف اللي غرس في قلبه هذا الجرح الغائر. فبنيمين تبع له. نعم فهو ما ما جدء إلا حزنا. طيب. تسمعنا فضيلتك أن بين موقفه حينما أخذ منه يوسف بلوصف. وموقفه حينما بلغ بحجب أو بمنع بن يامين، طبعا. الأولى بلوصي بلوصي بصول قال واجع على قميصي بدأ من كذا قال. صبر جميل والله المستعان على ما تصل. تمام. هو هنا فهم أمرا لكنه لم يلمسه حقيقة، فطلب لنفسه الصبر الجميل واستعان بالله. تمام. مع بن يامين. حينما بلغ. يعني كان الاقرب للتصور ان يكون ردة الفعل اكثر شده لا. وصرامه لا, لا لا هو تمرس على الصبر منذ ان تجرع الم مراره فرق يوسف سبحان الله واضح قلبه متمرس على المصيبه م. يعني ردة فعله ربما تكون متشابه لا لا يعني عايز أقول ايه هو وصل الى درجه ان يكون صابرا ومصطبرا صار الصبر له عاده نعم ف ف يعني معذرة في المثل العام ولا في قتل البكرة يعلم النوح، آه القتل الحزن يعلم الدماغة. البكرة القتل الحزن يعني, <تصفيق> يعني المهم فهو فاستمر، فبقى عادي فمش مش ه هو وصل بخدمة الصبر فعندما تعترف مصافه صخرة، فتصدم على <تصفيق> الأحداث، فتصدم على الأحداث يعني الآيات القرآنية كيف صورت موقفه حياة الطبيب بن يمين، بن يمين، هو دون عم. وتولى عمل وقال أسف على يوسف. وبيضبط عيناه من الحزد على ايهم على هنا هل هذا يليق بالنبي؟ لا هو هذا الحزد كاتب هو لم يأكل احد صحيح لم يأكل أحد وإنما هذا العمل الذي جاءه في شيء عضوي خارج عن إرادته يعني ولم يعوم نفسه. بس نتيجة حزن داخلي. ما وقد وصل الى من منطقة الصبر هو نبي مكلف. هذا هذا ابن ذا قمة قمة العظم في هذا القرآن ان هؤلاء البشر يغضب ويرضى ويحزن. سبحان الله. والرسول يفك عند عند عند فراق إبراهيم. هذا أقسى ما صنع الرسول. هذا بعد لا. ما عند الله. ما ترجع عند الله. ما ترجع. نقطة. نعم. ما أنت متر... ما ت لعترفوا هذه الآية وترفع عنده إحنا لسه جايين ل لثمرة الصبر هذا طيب نود أن نستقر مع فضلاتكم الآيات حينما طلبوا ااا أفضوا بالأدلة طيب واسأل القرية ما. والعير ما. وإن لا صدقوا وإن لا صدقنا نعم هنالك قال وما أنت بمؤمن لما ولو كنا صادقين ولو كنا صدقين, صدقين. صدقين. صدقين. ونقول وإن لا صدقنا نعم نصدق فعل هم شو هم إذا نحن نعرفهم من لحن القول. تظهر تظهر تظهر. أنت لما ولا واحد يتكلم كده في السياسة أو في غير السياسة؟ تولا إلهي لله. لما ترتدنا بالكتاب والسنة. فسبحان الله. يكذب على نفسه ويذب علينا. أحياناً. وأحياناً يظهر السخط. هنا القرآن قال فتولع له. تولع. يوسف. أيوة. ما قال فتولع. قال بل سوَرت لكم أوزم يخاطبهم ويحاورهم. جميل. تولع عنهم لأن الموضوع صار جللا أمي، أبي، صفحة القائل. الإنسان لما يكون أحياناً, أحياناً طف الصاع. لا أحياناً أحياناً أنت في لحظات لا تريد حتى أن تكون لنفسك. لا ولا قوة. ما تقول الحالة. عايز أرجع يستلم من رحمة الله وتؤول عنهم. على. ابن ف أب فوجع بإبنه. ولد لأني هو. ثم يرجع بالولد الثاني والقصة مش رطحة اللي له فتولى عنهم. فقال يا آسف على يوسف. وبيضبط. عن... وقال صلى الله عليه وسلم كما قال مطعم ابن عبيل عبي قالوا, قالوا نحن أمة محمد وعطينا الاسترجاع لم يعطها يعقوب يعني الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا لله إليها إليها راجعون أسف إنا لله وإنا لها رجعون وقال يأسف عليهم أنك لم يعطي الاسترجاع هذه خصيصة لأمة محمد هذا ما كنت أنتوي فتح مع فضلاتكم إنا لله وإنا إليها رجعون فيحضر الخير كله عظيم الكثير رب الكعبة عظيم الكثير مع نورنا وعصبنا في الحلقة القادمة ان شاء الله. بارك ساعتكم. ساعتكم. بارك. ربي نفع الله ربي بارك الله فيكم يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا وكذلك دائما نطلب من خضراتكم دعاء في هذه الحلقة, الحلقة, الحلقة الله وتعالى اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله اللهم اجعلنا والمشاهدين جمعا مرحوما عن بعده تفرقا معصوما لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما اللهم فكر كرب عن المكروبين وسد بيننا على المدينين آمين آمين وغض حوائجنا وحوائج المحتاجين هيئ لبناتنا أزواجا صالحين ولأبنائنا زوجات صالحات واطرد عنهم شياطين الإنس الجن. اجعلنا من السعداء المقبولين ونتجعنا من الاشقياء المحرومين شبعنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض يا ارحم الراحمين اشبنا من حوض الكوثر شربه لا نظم بعدها ابدا ابتانا بالنظر الى وجهك الكريم شفع فينا نبينا وفرح قلبه بنا يا اكرم الاكرمين اخذنا الجنه دون سابقه عذاب واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم يا رب تفضلا انت الله يرضى ونستجيب وتقبل شكر الفضل اللقاء مشاهدين الكرام مستمعين العزاء أشكر حضرتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفاننا الكريمة دائل الاجتماعي الكبير فضلت الشيخ السادة الدكتور عمر عبد الكافي وحتى يضمن لقاء جديد غدا بإذن الله تبارك وتعالى قبل هذا الموعد بساعة كاملة إذا كنا من أهل الدنيا نستبدعكم الله شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى والله كاتب